كَمَا تَمْ خَرَجْتُمْ جِهادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ اللهِ وَبِغِيَاظِ مَرْضَاتِهِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 يا ركم وواهروا على إخراجكم أنت وَلَوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُلَاءَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُعَجِّرَاتٌ ثَمَّ تَحِلُّهُمْ أَعْلَمُ 124. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 125. لا هن حل لهم ولا يحلون لهم وآتوهما أنفقوا 126. ولا جناح عليكم أن إذا أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر 112. واسألوا ما أنفقتم 113. ما أنفقوا 114. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 116. فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم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 ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولاده ولا يعتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعنه واستغفر له الله إن الله غفور رحيم